ayyun sawtin biuna di hatifan hulwal bayan kum ila asma muradi سابق عن خطوة الزمان أي صوتني ينادي هاتفاً حلوى البيان قل إلى أسمى مرابي سابق عن خطوة zaman ayu sautin ayu sautin ayu sautin bi yudani ummadir ya sadiki umrak al mahduda hadiya bi sabili fi qaliki wa an-nuri عمرك المحدود هدية يا في سبيل في طريقك وشريكي من النوري هيا والله يا صديقي عمرك المحدود اهدي يا في سبيل وفي من النوري هيا Sabah ان حلوان البيان قل لا اسماء مرادي سابكون خطوان زمان اي صوت بي ولادي هاتي فان حلوان البيان قل لا اسماء مرادي سابكون خطوان زمان واجعني الإيمان رايا وامضي حرا في سباتي إنها كل الحكاية كون للحيادي واجعلني الغيم من رايا وامضي حرا في سداتي Terima kasih. جولة من بعد جولا كل ما في اعتبار عمرنا في الأرض رحلا فالنا في اخذيار جولة من بعد جولا كل ما للإنسان ربا أي صوت أي صوت أي صوت بي ينادي أي صوت بي ينادي هاتفا الحلوى البيان قل إلى أزمى مرادي سابقا الخطوة الزمان أي صوت هادفا حلوا البيان قم لا انما مرادي سيكون فتوان زمان اي صوت اي صوت اي صوت بيولاتي اي صوت